يسأل سائل عن أن بعض الناس قد يصوم رمضان ويحرص ثم بعد ذلك ينتكس بعد رمضان أو يترك العبادات. الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالتي نقضت نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. يعني هذه امرأة تغزل وتنسج النسيج وتفعل كذا ثم بعد ذلك لما انتهت وتعبت. شقة هذا, هذا النسي هذه امرأة توصف بأنها غير عاقلة بعد هذا التعب تنقض هذا الغزل فنقول ليس العبرة أن الإنسان يصوم شهر رمضان أو يصلي أو يقيم العبرة في الاستمرار ولذلك رمضان مدرسة إيمانية وتربوية يأتي في شهر واحد حتى يعطينا هذه الجرعة الإيمانية لبقية السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل إذا انتهى رمضان لم ينتهي الصيام هناك صيام ست أيام من شوال كصيام الدهر هناك صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري وهي كصيام الدهر هناك صيام الاثنين والخميس ترفع فيهما العماية الله هناك صيام عاشوراء تكفر سنه ماضيه هناك صيام عرفة تكفر سنه ماضيه وقادمة شهر المحرم شهر شعبان الصوم لا الحمد في كل السنة إذا انتهى قيام الليل في رمضان فلا ينتهي بقية الأشهر فقيام الليل في كل ليلة وربنا عز وجل ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل فأعطية هل من مستغفر فاغفر له وذلك كل ليلة فقيام الليل كما هو في رمضان يكون في غير رمضان الزكاة والصدقة ليست في رمضان فقط فهناك زكاة واجبة حسب الحول قد يكون حول الإنسان في غير رمضان وهناك صدقة مستحبة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في كل السنة قراءة القرآن هل هي في رمضان فقط والختمه في رمضان لا هذا تدريب للنفس على أن تستمر على الختمات النووي رحمه الله ماذا يقول يقول رحمه الله إن غالب فعل السلف غالب أنهم كانوا يختمون في كل أسبوع مرة ما هو في رمضان رمضان أشد في الأيام العادية كل أسبوع مرة يعني في, في الشهر أربع ختمات في غير رمضان ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الإنسان ينبغي أن يحرص على الطاعة في رمضان أكثر حتى يدل هذا يدل على أنه مستقيم على طاعة الله عز وجل فاستقم كما أمرت وأن الإنسان لا يفعل الطاعة ثم يترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه لا تكن مثل فلان كان يقيم ثم ترك احب الاعمال الله ما دام وان قل تقول عائشة الله عنها كان احب الاعمال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ادومه وان قل وتقول كان صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته اذن اقول ينبغي لنا جميعا أن نحرص على الطاعة بعد رمضان وأن نستمر وأن نعود أنفسنا وأن نجعل السنة كلها رمضان فنصوم ونصلي ونقيم الليل ونتصدق على الفقراء ونقرأ القرآن في جميع السنة وإنما رمضان شهر مبارك يأخذ الإنسان منه هذه الجرعات الإيمانية ليستمر في طاعة الله عز وجل إلى نهاية السنة